والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.